بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ر تلك ايات الكتاب وقرانا مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين لظمهم ياكلون ويتمتعون ويلههم الامل فشوف يعذبون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 كَذَالِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتِ السُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورٌ